ان الله قد بعث لكم طالو تملك قالوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يوتسعه من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العيب والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل ملكه وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم